بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصعده وسلم سليم كثيرا اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعض قال المؤلف رحمه الله تعالى في بابه إحال وضوء والتسمية أوله. قال ولا يكره إلا للصالب بعد الزوار وقد انتهينا من هذا ثم قال والتسمية أوله أو أوله آه لما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع أدوك فأخذوا الفقهاء أن التسمية مستحبة وأما الحديث لا وضوء لمن لمسمي الله فإنه ضعيف وإن كان أخرجه أحمد إذا وضعفه الإمام أحمد لكن أيضا عند الحنابلة التسمية من هذا تعتبر واجب التسمية عندهم واجب واجب عند العلماء يعتبر صلى الله عليه وسلم ومن دب إليه بكل عباده يبدا بها سواء كان الوضوء او تيمم او غير ذلك طيب قالا والتسميه اوله فاي ترك يعني ترك هذه التسميه ففي اسمائه تداركا لما فات كما ان الأكل إذا نسيها في أول الأكل تداركها وقاسوه عليه بذلك وغسل كفيه لما, أو لما روى الشيخان العبد الله بن جير رضي الله عنه أن وعظمار بعفة أيضا أنهما وصفوا الرسول صلى الله عليه وسلم فغسل يديهما ثلاثا قبل المضمضة والاستنشاق والمضمضة والاستنشاق هل الترتيب بينهما مستحق او او او او, أو مستحب هذا اللي عللنا فيه ان شاء الله اليه فالمضلضه او هل الالفين سترو يتوسط هو الجهاد الجهاز هو الجهاد الذي نعمل عليه كل يوم فالتقطع أحيانا يكون إما من قوة السرعة وهي لا تتحمل أنت عندك عشر جيجا وعندنا أربعة ميجا ما تستغل لازم نقص ويخطب سوي إلى ثلاثة اثنين واحد ميجا ممكن يستغل هذه السرعة أما كل ما ارتبع كل ما زاد الضغط عليه فلا فسنا الكفين هل هي للوضوء او هي للقائم من النوم او هي للماء يحتمل كل هذا يحتمل أن يكون غسل اليد للماء حتى لا يلتجسه لانه قد قرص رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدري اين باتت يده فهذا القائم للنوم ويحتمل ايضا انها لليد ايضا من من من من, من سنن الوضوء غسل ولو لم يستنجي ولو لم يكن قائما من النوم وقال فإن لم يتم أن تهرهما ما يدري هل يطاهر أو غطاهرة فإنه يكره الغمس للحديث الذي مر إلى استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا وقد دين العلم ذلك فقال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وهذا الحديث يدور على أن الأمر بذلك إنما هو لأجل توهم النجاسة وليس للنجاسة نفسها وإنما لأجل توهم النجاسة لأنهم كانوا أصحاب أعمال كما قال إمام الشافعي ويستنجون في الغالب بالأحجار وأرض حارة كما في بلاد الحجار فإذا ناموا جالت أيديهم فربما وقعت على محل النجو أو بثرات في الجسد فإذا صادفت ماء قليلا فقد تنجسه فإذا كان هذا هو المراد فمن لم ينم واحتمل نجاسة يده كان في معنى النائم فإن لم طهرهما فإنه شامل القائم من النوم وغيره وعدم التيقن يحصل بشكه في غاستهما أو توهمه أو تيقن النجاسة فقوله وغسل كفاهي بأن لم تيقن طهرهما كلها رمسهما في قبل غسلهما طبعا هذه الغسلات تعتبر مطلوبة أول الوضوء ولكن يتأكد تقديمها على الشك على إدخال كذا يعني يفهم من كلامه الأئمة بل صرح البندريجي والقاضي الطيب وابن الصباغ وغيره من الفقهاء إلى ذلك ثم قالوا المضمضة والاستنشاق المضمضة والاستنشاق أيضا ثابتا بما روى مسلم عن عمر بن عام عمدت الرساله السنمي النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من احد يقرب وضوءه ثم يتمضمض ويستنشق فان تفر فضلمه ويستنشق فان تثيره المحله الشاهد ان خرج خطايا في خطاياته مع الماء فهذا يبين ان ان والاستنشاق سنة وإن كان قد وجد وجه عند الشافعية قديم بوجوب الاستنشاق دون المضمضة أما الجمهور الفقهاء والشافعية لم يجبها لقوله صلى الله عليه وسلم العرابي الذي علمه الصلاة كما أمرك الله وليس فيما أمره الله في المضمضة والاستنشاق كما قال الفقهاء ثم قالنهما جمع الماء في الفم والأمر لا إله إلا الله محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول ما يبدأ بالتوض... بالسنة الوضوء أنه ينوي السنة أو ينوي الوضوء ثم يأتي بالبسملة والتعوض ثم الاستياك ثم يغسل كفته إلى الكوعين ويسرغسلهما معا ثم ياتي بعد ذلك الى المضمضه والاستنشاق والمضمضه هي ادخال الماء في الفم وجره فيه ثم بعد ذلك اما ان يجرده او يمجه وتكون باليد اليمنى واما الاستنشاق فهو ادخال الماء الى الانف ويكون باليد اليمنى لكن في كيفيه المضمضه والاستنشاق يقول المؤلف رحمه الله والاظهر ان فصلهما افضل قال والمضمضه والاستنشاق والافضل الافضل قم والاظهر أن, ان فصلهما افضل ثم الاصح يمضمض بغرفه ثلاثه ثم يستنشق باخرى ثلاثه ويبالغ فيهما غير الصايغ العلماء قالوا في كيفية المضمضة والاستنشاق أن لها أو كيفيتين الوصل ثم الفصل وأما الفصل الذي, أي الذي رجحه الإمام الرافعي وهو الفصل هو أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة ولها ثلاث كيفيات الأولى أن يتمضمض ويستنشق بغرفتين يتمض من الأولى 3 ثم يستنشق من الثانية 3 هذه الكيفية الاولى الكيفية الثانية ان يتمض ويستنشق ب غرفات يتمض مضى بالأولى ويستنشق بالثانية ثم يتمض مضى بالثالثة وهكذا الكيفية الثالثة ان يتمض مضى و Burnah تعتمد اضعف الجميع لكن انضف في غيرها أن يتمضمض ويستنشق بست غرفات يتمضمض بثلاث متواليات ثم يستنشق بثلاث متواليات هذه طريقه الفصل عند الامام ال ال الامام النووي يقول لا الفصل او الوصل افضل وطريقه الوصل ايضا هو أن يجمع بين المضمضه والاستنشاق بغرفه واحده الوصل انتبه slash اللeme كل Shiva الوصول الاولى اتكلف عليها الفصل وهو ان لا يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة ان لا يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة والاثاس الكيفيات التي ذكرتها اما الوصل هو ان يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة وله سلاث كيفية الاولى ان يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات يتمضمض ويستنشق من كل غرفة وهذه أفضلها الثاني أن يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة يتمضمض ويستنشق منها ثم يتمضمض ويستنشق ثم يتمضمض ويستنشق الثاني أن يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة يتمضمض منها ثلاثا متوالية ثم يستنشق منها ثلاثا متوالية هذه هي كيفية المضمضة والاستنشاق طريقة الفصل وطريقة الوسط ثم قال الاستنشاق ثم الأصلاح يمضمط بغرفة ثلاثا ثم يستنشق بأخرى ثلاثا ويبالغ فيهما غير الصائم كان هناك بعض لطائف كما قال ابن عبد السلام رحمه الله قدمت المضمضة لشرف منافع الفم على الأنف لأنه مدخل القوت الذي هو قوام الحياة ومحل الأذكار الواجبة والمندوبة والأمر المعروف أنه على المنكة واتفق الأصحاب على أنه استحب أيضا أن يأخذ الماء بيديه اليمنى وذلك ثابت في الصحيحين وهو أيضا نص الشافعي في, في, في, في, في, في المختصر قال قلت الأظهر تفضيل الجمع بثلاث غرفات أو غرفات يمضم من كل ثم يستنشق والله أعلم يعني هذا هو الذي اعتمده الفقهاء لأن دليله واضح فطريقة الرافع أنظف وطريقة النومي أفضل وأسهل وأيسر وأحفظ أيضا للدليل المبارغة أيضا فيه ما يستحب المبارغة في المضموضة والاستنشاق إلا أن يكون الإنسان صاعم فإذا كان صاعم فإنه مؤمور بعدما المبارغة والاستنشاق هو قال <تصفيق> ما رأيت السؤال قال أنا اليوم بعيد شوية سامح لي ما عليش أحظى أقرب ما العلاقة كونهم أصحاب, أصحاب أعمال مستعجلين يعني ما يحتاج يذهب يأتي بالمال يعني الآن المدينة غير للقرى وغيرا للريف أنت ما عشت بالريف أنا عشت بالريف وعندنا الآن الريف لازم موجود الآن أنا, أنا, أنا في ريف في منطقة ليس فيها لا كهرباء ولا ماء. ومعروف أن طريقة الاستمجاء عندهم أسهل وأقرب وأفضل ومن الاستمجاء بالماء الاستجمار أسر وأسهل وخاصة لأصحاب الأعمال طيب الاستمجار هو إخراج الماء من الأنف ويسرع أن يكون بيده أيضا اليسرع يقصر الباب اليمنى ثم يخرج <سؤال hockey> والتفريث أيضا في هذه الأشياء كلها والتثليث او تثليث الغسل هذا أيضا بالاجماع فلو زاد فهو فهل هو حرام او مكروه او هو لا هذا ولا هذا فيه اوجب اصحهما الاول انه مكروه لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال توضأ ثلاث دراج ومقال فمن على هذا او فمن زاد على هذا او نقص بعضه قال فقد اساء وتعدى وظلم وبعضهم قال كيفه نقص والرسول صلى الله عليه وسلم قد توضى ايضا اثنتين وتوضى واحدة الى غيره وهذا من من طعال بالحديث لكن الحديث كما قال غير واحد لا اسناده صحيح ولذلك قال ابن الرفع ان مراده اساء بالنقص عن المرة يعني وظلم بالزيادة على الثلاث هذه تخريجات لبعض الفاظ الحديث وقيل ايضا عكس هذا الـ هل, الـ هل المستحب او مستحق تقديم غسل اليدين, تقديم غسل اليدين على المضمضة والاستنشاق طبعا بعضهم يرى أنه مستحق لأن تقديم غسل الكفين على المضمضة وهي أيضا المضمضة على الاستنشاق هذا يعتبره مستحق فيعتبر ذلك الشرط في الاعتداد بالسنية وليس مستحق فلما قدم المضمضة الاستنشاق على غسل الكفين حسباء دونه هكذا قالوا الفرق بين خلوا بالكم بانو معي بين كيفية الأخ بين الرمل وبالحجاب فالرمل يقول أن غسل الكفين على المضمضة او تقديم غسل الكفين على المضمضة والمضمضة على الاستنشاق هذا ليس مستحب وإنما مستحق يعني لا يعتد بما قدم قال مستحب فلو قدم المضمضة مثلا قدم المضمضة والاستنشاك على غسل الكفين حسبت له المضمضة والاستنشاك ولم يحسب له غسل الكفين لا يدد أجل غسل الكفين لأنه تأخر عن حقه لأنه أتى به بعدهما وإن أتى بغسل الكفين بعد المضمضة والإستنشاك ولو قدم الإستنشاك على المضمضة حسب لو قدم الاستنشاك على المضمضة حسب الاستنشاك دون المضمضة وإن أتى بالمضمضة بعد ذلك أما ابن فيقول يحسب له في الأولى غسل الكفين يعني لو غسل الكفين على المضمضة يعني قدم يعني لو مضمض مثلا واستنشق في غسل الكفين لو تمضمض واستنشق وغسل الكفين فابن حجر يقول يحسب له غسل الكفين ولا يحسبه المضمضه والاستنشاق الا ان اعادهما بعده فانهما يحسبان له ايضا وفي الثانيه الله الذي استنشق ثم تمضمض له المضمضه دون الاستنشاق الا ان اعاده بعدها فيحسب أيضا حاصل هذا الكلام أن السابق في الفعل عن محله هو المعتد عند الشمس الرملي وما بعده يعتبر لغو فلا يحسب له وإن أتى به وأما بالحجر فالسابق عن محله هو اللاغي والواقع في محله بعد السابق اللاغي هو المعتد فيه. ثم يعاد عاد السابق في محله حسب وإلا فلا لعلها واضح ان شاء الله قال قد يظهر تفضيل الجمع بثلاث غرفات بمضمض من كل ثم يستنقع والله اعلم وتفريق الغسل وهذا ومسح ومسع. والمسح الغسل والمسح المراد به مسح الراس الاذلين والصماخين لما روي كأنه الراوي أبو دودو النساء عن علي رضي الله عنه أنه توضأ ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا وقال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن عرض هذا حديث في مسلم وغيره أنه ملسح مرة واحدة وأخذ به الفقهاء لكن شيخ شيخ رال البالي رحمه الله صحح أيضا المسح ثلاثا وعليه فإنه قالوا إنه إذا غسل الوجه ثلاثا مسح ثلاثا وإن غسل ثلاثين مسح ثلاثين وإن غسل واحدة مسح واحدة قال ويأخذ الشاك باليقين هذا إذا كان في الفرطة هو وجوبا وإن كان في المندوب فهو ندبا لأن الأصل عدم ما زاد وإن كان بعضهم يقول أنه يأخذ يعني لا يزيد لا يزيد إذا كان مثلا ثلاثين أم ثلاث فيقول في ثلاثين للصوف من أن يقع في الزيادة فيكون قد أساء وتعدى وظلم وبعضهم يقول لا يكون قد أساء وتعدى وظلم إلا إذا تعمد النواتة برابعة عمداً أما إذا شك فإنه يأتي بالسنة وهو أن يغسل ثلاثاً أو أن يمسح ثلاثاً ولذلك ذكر أن الشيخ أبو محمد قال يأخذ من أكثر من أن يجيد رابعة فإنه بدعة وترك السنة أهوى من ارتكاب البدعة فقد كان حذر رحمه الله من الوقوع في البدعة فقال فيأخذ بهذا أحوط له من أن لكن الأولون جابوا بأن البدعة ارتكاب رابعة عامدا عالما مختارا لها أما هذا فإنه لا يكون متعمدا ولا عامدا وإنما أخذ بالأحواط ثم قالوا مسع كل رأسه ثم أذنين قلنا لكم أن الشافعين لهم كيفيات مسع الأذنين فإنهم يمسحونها مع غصر الوجه فيأخذون بغضاري في الأذن ثم يمسحونها مع الرأس و هنا عند غسل عند بس الرأس بسح الأذن ظاهر الأذن ثم بعد ذلك يمسحهما بماء جديد مستقل ظاهرهما وباطرهما بماء جديد فلكن هذه ثلاث أو تسع ثم يأتون بعد ذلك استظهارا بالكف وهذه لا أصل لها الرابع لا أصل لها لكن مس كل الرأس لأنه اكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وخروجا ايضا من خلاف من اوجب ذلك منهم المالكيه والحابله فياخذ المابكتاي ثم يرسه ثم يمسك اطراف السبابتين بطرف يعني يضع الابهام في في الصدر في صدري ابهامي في صدري ويمسك السبابتين سبابهه اللي باليسرى ثم يضعهما على مقدم راسه ويضعهما خلف الناصية ثم بعد ذلك يذهب بهما إلى الأمام قليلا ثم يذهب بها بعد ذلك إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه إن كان له شعر يعود بذلك الارتجاع وهذه تعتبر مرة واحدة وهذا الاستحباب لمن له شعر ينقلب بالذهاب والإياب أما من لا شعر له أو الذي لا شعر له أو له شعر لكن لا ينقلب فقال الفقهاء أنه يقتصر الذهب فقط ولو رد لم تحسن ثانية لأنه صار الماء مستعملا في هذه الحالة لكن هل إذا مسح الزيادة على الواجب هل يقع جميعه واجب أو الواجب ما يقع عليه الأسم الخاص وبعد ذلك ما بقي سنة فيه خلاف واختلف أيضا في هذا التصحيح قال ثم أذنين لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسحه ودليه إذن ظاهرهما وباطرهما وأدخل أصبعه في صماخيهما فيستحب إذا ندخل أصبعه في صماخي ثم هل الشك خلاف غلبة الظلم ولا يشمله هل الشك خلاف غلبة الظلم ولا يشمله هل الشافعية لهم تعريف جامع معين للبدعة وأنواعها لا إله إلا الله أما السؤال الأول وهو الشك خلاف غلبة الظن ولا يشمله أنا لا أدري ما المقصود لكن ما مقصود السؤال لكن أنا قلت لكم قبل هذا أن الشك والوهم والظن والظن الغالب والظن الراجع وهذه التقسيمات كلها تعتبر واحدة عند الفقهاء سواء ظنة او شك أو غير ذلك فكلها واحدة عند الفقهاء وإنما الأصول يرهم من وفرقونا بين العلم واليقين وبين العلم حق اليقين وعلم اليقين وبين الظن الراجح والضرع الراجح والشك والوهم وهذه عليكم تدرسونها إن شاء الله في فصول الفيق طيب يستحب أيضا أن يأخذ الماء بيديه جميعا وأن يستحب أيضا أن يبدأ بأعالي الواجه ويستحب بأعالي اليدين يعني بالأصابع أيضا على خلاف بين الرافع بين الرمل وابن حجر الرمل يقول إذا كان يأقض باستعانة من شخص يعينه فإنه يبدأ بالمرفق لأنه أسرى أنه أيضا قد تكبرا و... و... و... ويكون فيه التواضع أيضا لكن ابن حجر يرى أنه يبدأ بالأصابع من اليدين والرجلين مطلقا سواء الاستعانة أو لم يستعن وأيضا يتعهد الماقع وهو طرف العين الذي يلي الأنف ويتعهل إلى اللحاظ وهو طرف الآخر وهذه أيضا مستحبة لكن إذا, إذا كان قد وصل الماء إلى محله أما إذا لم يلطف أنه يكون واجب ومن السؤال أيضا إطارة الغرة والدلك والتخليل و ما هذا قال المؤلف فإن عشر قربان عشر رفع العمامه كمل بالمسح على كمل بالمسح عليها بالنسبه للعمامه يا يا يا الفقهاء يشددون في هذه المساله حتى من يرى جواز المسح على العمامه يرون انه تحصل اذا يعني نزع ما على راسه مثلا من من من, من رداء او عمامه محنكه او غيرها ف فتحصل الصنة لكن بشروط قالوا أولا أن يكون في نبسه عاصيا وهذا العسل لذاته وليس لغيره فالعسل للذات كان يكون مثلا في الحج كان يكون في الحج مثلا فهذا يعتبر أن إذا كان في الحج عاصي فلا يجزئه المس عليها أن لا يكون عليها نجاسة قالوا أن ولو كانت حتى هذه النجاسة معفوة عنها أن يمسح جزءا من الرأس أولا وبعضهم يرى أن يتصل مسح الجزء لمسح العمامة وبعضهم لا يرى هذا الشرط وإن كان الشيخي الشيخ محمد يوسف حرب رضي الله عنه ورحمه الله قد رأى جواز المسح على العمامة اقتصارا عليها وأورد أحاديث كثيرة تدل على الاقتصار على المسعى العمامة وحدها ولم اشترط ان يكون لبسة على طهارة ولا اشترط ان تكون محنكة ولا غيرها من هذه الاشترطات التي اشترطها الفقهاء قال فإن عسل رفع العمامة كمل بالمسع عليها هذه قد بينا يعني بلال على هذا فإنه أطلق فسوارد على طول الأم على حدث لأن النبي صلى الله عليه وسلم توظف ما صحى وعلى عمامته كما في مسلم وغيره وتعبيره بالعصق قال لهنا تبعى المحرر والشرح هو الذي في الروضة ولم يرد ما على رأسه من عمامه وهذا أيضا أيش أو لا قال بالنسبة للمسه بعد الأذنين هناك أوجه في المذهب أنه يسن بماء جديد وهذا اختاره الروياني والغزالي والبغوي والثاني وهي وعليه الأكثر فقهاء الشافعية أنه أدب وليس بسلة والثالث أنه بدعة وهذا الذي اختاره المصنف وهو الإمام النووي أن مصحل الرقبة يعتبر بدعة لكن ليس البدعة التي يعني انتب سألتموني علىها وقالوا السؤال او اين ذهب اين ذهب السؤال الاول هناك هل الشافعية لهم طريق جامع معين للبدعة والواعية ان شاء الله اذا, اذا, اذا اخذنا اذا درسنا ان شاء الله ايمان او توحيد او عقيدة فاننا نتكلم على ذلك باذن الله تعالى هذه المسألة مسألة المسألة الرقبة يأتي إمام النوي الآن ويقول أن الأشياء كلها ليس لها أصل والحقيقة أنه ذكر ذكر بعضهم قال نوي الإمام أحمد وأبو جاود بالحديث طلح بن مصردف عن أبيه عن جديه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى فلغ القدال وما يليه من مقدم العمق قال حافظ بن حجر في التلخيص بعد ذكر هذا الحديث قال وفي البحر البحر لمن؟ البحر طبعا للروي لم يذكر الشافعي مسحى الرقبة أكذا قال قال لم يذكر الشافعي مسحى الرقبة وقال أصحابنا هو سنة ثم قال وأنا قرأت جزءا رواه أبو الحسين أبو الحسين بن فارس بإسلامه عن فلايع ابن سلهمان عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضى ومسح بيديه على عنقه وطي الغلغ والقيامة ثم قال وهذا ان شاء الله حريص صحيح قلت يعني هذا ابن بين ابن فارس وفنح مفاسة فينظر فيها ثم الإنام الشوكاني رحمه الله قال لم يثبت في ذلك شيء يوصف بالصحاء والحسن وقد ذكر ابن حجر في التلخيص أحاديث وهي وإن لم تبيع درجة الاحتجاج بها فقد أفادت أن لذلك أصلا لا كما قال النووي إن مسحر رقم بدعة وإن حديثه موضوع وقال ابن القيم في الهادي لم يصح عنه في مسحر رقم حديث البكتة انتهى قال الأقار الشوكاني وهذا مسلم ولكن لا يسترط الصحة في كل ما يصلح للحجية فإن الحسن مما يصلح للحجية وكذلك الأحاديث التي كل حديث فيها ضعيف وكثرة الطرقة يوجد بلها القوة فتكون من قسم الحسن لغيره أنا كلام أكشوكاني يعني تحسن بعيف الحديث داد الله تعيف الحكم أغاد الشابعية هنا قالوا لا يجوز بيع العربون والعربون لا يجوز ويرى المال أن جواز بيعه رد الشافعية بقوة قالوا لا يصح هذا عن الإمام أحمد وإن به الحنابلة إنما الإمام أحمد ضعف الحديث وليس لتضعيفه الحديث وإنما قال فيه نظر في رواية عن عمر وليس أنه لا يخذ الحكم. فتضعيف الحديث شيء والأخذ بالحكم شيء آخر فقد يستند إلى حادث أخرى وقد يستند إلى إلى قواعد وأصول كلية كما يقول الإمام الشوكين جاء حتى الإمام الشوكين نفسه إلى هذا الباب باب المنهيات من البيوع ذكر من منهيات البيوع بيع العربون ثم ذكر لحده لقشه وأنها ضعيفة هو السند ال ال ال ال الأصل الباب في باب المنهيات وأن هذا من المنهي وكونه ضعف الحديث لا يدل على تضعيف الحكم هكذا قال الفقهاء فقالوا كونه ضعف الحديث قد يضعف الحديث من هذه الجهة قد يضعف الحديث من هنا قد يكون له أصل قد كد يكون كذا فهذه المسائل لكن الحقيقة أنه كما قال الإمام النووي لابد لنا من أصل نستند إليه فإذا صح الحديث عملنا به وإلا فلا الإمام النووي نفسه رحمه الله في مسألة من مسألة على الجديد في مسألة وضع الخط إذا لم, إذا, إذا, إذا لم يجد إذا لم يجد المصلي سترة يضعها بين يديه فإنه يخطو خطة هذا الحديث ضعيف والنو يقول الحديث ضعيف وكلهم بعفوا الحديث ثم يأتي النو لنفسه أيضا في المجموعة غيره يقول وإن بعفوا الحديث فإن استحباب وضع السكرة أو استحباب أن يضع الخط يعتبر سنة ويعتبرها ومستحب لأنه حريم للصلاة لأنه حريم للصلاة فجعل استحباب شيء وسنية شيء بغير دايما إنه ضعاف الحديث نفسه الإمام, الإمام أحمد نفسه يرى تضعيف هذا الحديث جوا الحديث ثم ضعفه ثم بعد تضعيفه الحديث قال وكيفية وضع الخط هل يكون دورا أو يكون عمودا يكون هكذا, يعني من من يعني هكذا بخط مستقيم أو يكون بشكل هلال وبعد تضعيف الحديث مماشرة يرى كيفية الحكم في وضع السطرة من الخط فتضعيف الحديث شيء والأخذ من الحكم شيئا آخر فإنه قد يرد أيضا من أصول وقواعد أخرى وبالله التنظير لكن هنا يقول بدعة لا يقصدون فيها البدعة التي هي وكل بدعة جرداء كل ضلالة في النار لأنهم أيضا تفسير في هذا الموضوع وقد تكون البدعة لغوية وقد يكون عملية وقد تكون علمية هنا تفاصيل طبعا البدعة تدرسونها في علم التوحيد أو علم العقائد حتى في وضع الرقبة بعضهم يرى أنه عبارة عن وضع يديه أو زيادة من, من, من تحت الأذن لإكمال الغرة قال فإن عاصر كم من المصعدة وتطلل اللحة الكثة نعم طبعا استحباد عند الشافعية الذين يستحبوا مسحى الرقبة هم الإمام الغزاني والإمام البغوي والإمام الرافعي اما غيرها غيرهم فانهم لم يروا استحبابها ويرى الامام النووي انها بدعه وليس مستحب الحديث حديث, حديث مسح الرقبه امام من الغلط الامام النووي يقول في, في, في, في, في المجموع انه موضوع ان هذا الحديث موضوع طيب وأصابعه وتقديم اليمطائش قلب كملمس عليها وتخليل اللحية الكثة تخليل اللحية الكثة نعم قال الحافظ في بلوغ المرام في الحديث السسرة وقد أخطأ من زعم أنه مضطرب نعم الحديث الردي بحث في هذا الموضوع وجدت له بعض من يصحح هذا الحديث ممن صحه ابن حجر وأيضا لعلكم تجدونه في كتاب ما أدري من صاحبه ولا أدري إلى أي جهة ينتسب لكن هناك كتاب من ثلاثة مجلدات استدكاء على الشيخ الإمام الألباني رحمه الله استدراكات أوهام من قسم الصحيح أو هكذا بهذا المعنى أوهام من قسم السنة إلى صحيح وضعيف وهو يريد أن يبدع للإمام الألباني يتكلم بهذا وناقش هذا الحديث وذكر تصحيح لهذا الحديث وانا ذكرت هذا في في, في, في, في, في, في كتابي مساء القديم والجديد او اقوال الشافعي في ميزان الترجيح اقوال الشافعي في ميزان الترجيح بحث الماجستين طيب وتخرين اللحنة الكثة اللحنة إذا كانت خفيفة فإنه يجب يجب غسلها وأما إذا كانت كثة هو أن لا يصل الماء إلى منافة الشر فإنه لا يجب وإنما يستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلي اللحنة وكان إذن غزيرة وصحح بعضهم وإن كان إذا كثبتها كذا أمرني ربي ولذلك يرى شيخنا أو شيخنا الشيخ محمد يسف الحرب رحمه الله وجوب التخليل لأنه قال هكذا أمر لي ربي ولعله تبع بذلك الإمام المزني من فقهاء الشافعية لأن المزني وجوب تخليل اللحية طيب قال وأصابعه وتقديم اليمنى وأصابع إذن يخلل الأصابع لأن بعض روى الترميذي على ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال لو توضعت فخلل بين أصابع يديك ورجليك فيخلل بين الأصابع والأولى في تخيل يديه التشبيك وفي الرجلين أن يكون بخنصر يديه اليسرى من أسفن رجله اليمنى ويختم بخنصر رجله اليسرى وإن كانت زيادي قال يخلل ما بين كل أسبعين بأسبع من أصابع يديه قال وتقديم اليمين اليمين على اللي سرد بالإجمع وذكروا له الحديث أنه إذا توضعتم فابدعوا بمياملكم ذكر ذلك أبو داود وابن ماجه وأيضا هذا الذي أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه أيضا التيمون في تلعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله وهذا الحديث متفق عليه لكن عن الفقهاء يقول إن إذا قدم اليسرى على اليمنى فإنه يصح وضوءه بالإجمال وإن كان قد نص في الأم على كراهية ذلك فكراهته أو كرهه الأم أما بالنسبة للكفين والصدين والأذنين فهؤلاء يطهران معا لأنهم في حكم العضو الواحد ثم قال وإيطالة غرته وتحجيره لا هذا واضح بالحديث أن أحرك الموثل لا بأس الحديث الذي ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباء الوضوء وذكر في أحادث كثيرة أنه يعرف أصحابه بأنهم غر أو غر محجلين قال قبل استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيره فليفعل وهذا ايضا في البخاري ومسلم قد كان ابو هريرة رضي الله عنه يطيل الغرة الى المنكبين والغرة ان يغسل مع الجبهة من مقدم رأسه وعنقه زائدا على الجزء الواجب وليس العنق المقصود فيه هنا غصر رقبة الذي او مسحر رقبة الذي ذكر فيه فقه الشافيه انه سنة لا هذه مسألة ثانية هذه الغرة والتحجيل ان يغسل فوق المرفكين وفوق الكعبين قليلا ويستوعب العضد والساق وقيل إلى النصف وقيل الزيادة من غير تحديد قد يكون قليلا وقد يكون هذا شيخ من إدراج الراوي إيش هو من إدراج الراوي من استعادة طلب غرته لا بس طيب لا الغرة والتحزين نكري غرة والتحزين نكري في غير هذا انهم يعرفون غر محجلين طيب الامام الغزالي ذكر ان الغر في اليدين والرجلين والصحيح ان التحجيل أن, أن, ان هذا يعتبر تحجيل قال والموالاة الموالاة ايضا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا فبم استطاعوا نعم اذكروا تذكرونه ان شاء الله تخصصوا ان شاء الله اذا وجدنا ان وجدنا, إن وجدنا وقت كافي ناخذ فيه درس في المصطلح وان كنت معلم مني في المصطلح لكن ناخذ ان شاء الله ايضا درس المصطلح لاني ايضا احب المصطلح ولي منه شغف فالمصطلح ايضا لي فيه اجازات في وفي إذباعث الحفيث وفي تدريب الراهر وفي الجرح في كتاب الجرح والتعديل طيب والموالاة تبع على الفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما لم يوجده لما صح كما قال الفقهاء عن ابن عمر توضأ في السوق فغسل وجهه ويده ومسح برأسي ثم دعيه بعد ذلك إلى, إلى جنازة ثم دعوه الاجلاده فدخل المسجد ثم مسح على خفيه وكان ذلك بحضر جماعة من الصحابة ولم ينكر إيه البالحة قلتب أنه قدم اليمنى في القرب اللباس من القرب لكن كيف قدم اليمنى في اللباس يا أخي الله يهديك إذا هو إذا لبسه سروال لا بد أن يكون أن يكون من يمين أكيد فإذا إذا إذا لكن هل هذا الآن إذا لبس سروال هل هذا القربة مثلا او إذا لبس المشلح ممكن نقول المشلح إذا أراد أو الجبة إذا أراد فيها التقرب يا الله سبحانه وتعالى وأنها زي العلماء فلا فأس أو إذا أراد أن, أن, أن يمتشط أن يعدمه في, في أموره كله وفي شأنه كله لكن في أمور ما استطر فيها أن يبدأ باليمين كالغسل الوجه كمسح الأذنين كالللل... لكن في النعو الواضح وقد فيه دليل في الترجل واضح نعم الموالاء سنة الموالاء سنة وأوردوا هذا الحديث وأوردوا أيضا أنه يقاس على رمي الجبار والطواف فإنهما لا يبطلق قانو بالتفريق وأيضا وإن كان الكديم أوجبه الكديم قال يجب واستدل أيضا بما رواه الدرق والبيهقي أن الرسول صلى الله عليه وسلم واضب عليه وهذا كان وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ولأنه عبادة يبطنه الحدث فأبطره التفريق طيب لكن أجابوا على هذا بأن الصلاة يبطلها التفريق اليسير ولا يبطل الوضوء بالإجماع ولا صح في ضابط الكثير أن يجف كيف يعني إن كنا بالسنية الموالاة وإن كنا بإيجاب الموالاة فلا يجف ال ال ال الوجه إلا وقد غسل اليد ولا يجف اليد إلا وقد مسح الرأس ولا يجف الرأس إلا وقد غسل الرجل وترك الاستعانة ترك الاستعانة هذا قد, يكون قد تكون الاستعانة واجبة وقد تكون الاستعانة مكروهة وقد تكون الاستعانة مباحة فيعتريها الأحكام فإذا كان بإحضار الماء للوضوم فهذا مباح وإن كان بسبب الماء عليه كما قال بعضهم من الحنفية فهذا قالوا في خلاف الأولى. هذا لعله ذكره الشرواري أو غيره لكن نقول له كيف يعني هل هذا نستفيد من التكنولوجيا الجديد يعني هل نأخذ المائلين ثم نذهب لأستعمال يد فيه ما في فيه شوية زيادة قالوا ويكره في غسله أعضائه الاستعارة بغسل الأعضاء مكروه لكن قد تكون واجبة إذا لم يستطع إلا بلايش بالاستعارة كان كان مريضا طيب ايوه قالوا ترك الاستعاره يعني فيه نوع من التكبر ولا يليق بحال الانسان لا يليق بحال وهو مقدم لله سبحانه وتعالى بالعباده وهذا لا لا لا يتناسب مع التواضع لكن قالوا بجوازه ان قد ورد عن الى ان الشيخين ما روه بشكل عن المغير ان صب على النبي صلى الله عليه وسلم وايضا في في في الصحيح عن اسامه وغيره طبعا المحل هذا الخلافي استعاره بمن يصب عليه الماء فإن استعان بمن يحضره له فقلنا أنه يعتبر هذا مباح ولا بأس به وإن استعان بمن يغسر أعضاء فهذا يكره قطعا والنفض قاد يكره النفض يكره الاستعانة ويكره النفض النفض ترك النفض لأنه كالتبرين للعبادة أما الحديث الذي ذكروه إذا توضعتم فلا تنقضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطة فهذا ضعيف ذكره ابن أبي حاتم وبالجوزي وغيره أنه ضعيف لكن استثنوا هذا عندما عند كرهه استثنى عندما اصحى الرأس والأذن والرقبة فإنه قال مستحب إذا أمنا الرشاش هذا أيضا قال الإمام الدميري فيه نظر لأنه استحب في هذه الأحوال أن يرسل يديه لا أن ينفضهما ذكر بعد ذلك أن في النفذ أوجه في المذهب الوجه الأول أنه مقروب وهذا هو الذي جزب به الرافع في جميع كتبه والثالث أنه خلاف الأولى وهذا هو المنصوص في المذهب والثالث أنه مباح وهذا الذي رجحه الإمام النووي لأن في الصحيح بسمة غسل صلى الله عليه وسلم أنه انطلق وهو ينفض الماء بيده قال وكذا التنشيب في الأصحف يعني خلاصة العمر أنه إذا توضع حتى إذا, إذا انتفض فإنه لا يدعى التبري إلا إن كسد التبري من الوضوف على واضح إذا كسد التبري من الوضوف هذا واضح بأنه لا ينبغي والتنشيط اقدام بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه حتى لا يزيل قانوة أثر العبادة لكن كما قال شيخ الشيخ محمد يوسف الحمد رحمه الله أنه قد ثبت أهل الرسول صلى الله عليه وسلم توضع واثد من دين اذ ولذلك الى انه مباح يستوي الفعل ويستوي الترك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه فعله وتركه ولذلك اختاره الامام النووي في شرح صحيح مسلم بل الى مستحب لما فيه من من التصاق ليش الغبار وقال بعضهم يكره بالصيف دول الشتاء لعذر البرد أما إذا فإن دعت الضرورة إلى التنشيط كأن يخاف البرد مثلا ويخاف من الزكام ويخاف من هذا الأمراض فإنه قد يستعب بهذه الحالة أو قد يندب إليه حتى لا يعرض نفسه إلى المهلكة ف وإن كان قد ثابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد آخذ به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له من ديل ينسح به وجهه من الهبو فهذا قد يطور به بالسنية قال ويقول بعده اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وهذا رواه الامام مسلم وغيره عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر فحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده من قلبه فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء وهذا لعلكم تذكرون الدلك لا يأتي شاء الله تذكرون هذا الحديث كأنه في نوبة عمر أورده الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عمر غائبا ثم جاء عمر وقد سبع هذا وأنه من توضع وصلى ركعتا لا يحدث فيه نفسه إلا دفع جلق له ما أحسن هذه فقال له الرؤوي والتي قبلها احسن ثم ذكر له هذا الحديث قال سبحانك اللهم وبحمدك طبعا اللهم اجعلني من التغبين واجعلني من طهرية لزيادة في في الترمذي وغيره قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هذا ايضا رواه الحاكم النسائي وغيرهما انه من ذكروا كتبا يعني في ركا ثم طبعا بطابع فلن الى يوم القيامة نقف هنا ان شاء الله لا بأس احسن الله عليكم شكرا طيب بالنسبة للدلك الدلك عند الشافعية سنة سنة فيما وصل اليه الماء اما في الغضاريب ففي الاماكان الذي لا صنع الماء الا بي فانه يكون واجب إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجل أما في, في, في أماكن يعني مر معنا في الغوصل أو لعله يأتي معنا في في, في تحت كلفة القلع وفي الآبات وفي في الأماكن الذي فيها أخاديد وكلع كالسمان فإنه هذا لا بد من إيصال الماء إليه وفي الأماكن المنطقة الباردة فإنه إذا أدخل يده في الماء وأخرجها تراها كأنها ناشبة لنص إليها الماء فهذا يجب هنا الدلك فيما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا سبحانك اللهم محمد وصلى الله إلا <تصفيق> عمد <تصفيق>